فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم امي فهم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق, ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في آ ذ ا ن ه م من الصواعق حذر الموت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 私た و は今 ه は何を言うかわからな م です。 إن كنتم صادقين. فإن ل موسوعه ت ف ع ل ا ل ن ا ر ا ل س ي للعلوم الاسلاميه ن و ا ح ج ر ة أعدت ل ل ك ا ف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 ولهم فيها أ ز و ا ج م ط ه ر ة وهم فيها خالدون إ ن الله لا يستحي أ ن يضرب م ف ل ا ما بعوضه فما فوقها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 ويقطعون ما أمر الله به أن و و في أ いおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいお م おいお ا おいおいおいおいお 「そん a s a w a hun 「数百万人を数百万人に数百万人を数百万人に数百万人を数百万人に数百万人を数百万人に数百万人を数百万人に数百万人を数百万人にに数百を数百万人 「私の名前は私の名前を書いてあった。 وعرضهم على الملائكة فقال انبئوني ب أ س م ا ء هؤلاء ان كنتم صادقين 「そして私は私のことは私のことは私のことは私 ا م とは私のことは私のこと ن 私 ا ことは私のことは私のこと ا ل のことは私のことは私のことを私のことを私のことを私のことを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 و َ إ ِ ذ ْ قلنا َُْ للملائكه َََِِْ ة اسجدوا ُُْ لادم فسجدوا َََُ الا َّ ابليس َِْ أ َ ب َ ى واستكبر ََََْْ وكان َََ من َِ الكافرين ََِِْ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 ف أ ز ل ه م ا الشيطان عنها ف أ خ ر ج ه م ا مما ك ا ن فيه وقل نهبط بعضكم لبعض عدو ولكم في ا ل أ ر ض مستقر ومتاع الى حين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 「そんなに変 ل ら ا に」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 اتامون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تحقنون واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين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 ولا يقبل منها ش ف ا ع ة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون و إ ذ نجيناكم من آ ل فرعون ي س و م و ن ك م سوء العذاب يذبحون أ ب ن ا ء ك م يذبحون أ ب ن ا ء ك م ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم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 ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون و إ ذ آ ت ي ن ا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون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 كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا, وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئت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 فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا, فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون و ずかに言うことを言う س とを言う م とを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ ر を言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ م を言う ه とを言うこと ا 言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك, ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقفائها وفومها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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إ ن الذين آ م ن و ا والذين هادوا والنصارى والصابئين, والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم ا ل آ خ ر وعمل صالحا فلهم فلهم خوف ف وعمل صالحا ولا عليهم ولا أجرهم ربهم أجرهم ربهم هم عند هم هم هم عند يحزنون أخذنا وإذ و ميثاقكم ن の声を聞いて ا てください。 خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمه لكنتم من ا ل خ ا س ر ي ن ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا ق ر د ة خاسئين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 و َな ان شاء الله لمهتدون قال ِ ن ه يقول ِ ن ه ا ب ق ر ٌ لا بلول تثير ا ل َ ر ض ولا تسقي الحرف م س ل م ٌ لاشيه فيها قالوا ا ل آ ن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون و إ ذ قتلتم نفسا ف ذ ا راتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون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 ومنهم أ م ي و ن لا يعلمون الكتاب إ ل ا أ م ا ن ي وان هم إ ل ا يظنون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 「あ ل たは私のこ م を知っている ه とを知ってい ل ことを ل っている ه とを知っていることを知 ا ل ل るこ ا ل 知っていることを知っているこ النارهم فيها とはない و ن والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله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 و َ إ ِ ذ ْ أ َ ق َ ذ ن َ ا ميثاقكم ََُْ لا َ تسفكون ََُِْ دماءكم ََُِْ ولا ََ تخرجون َُُِْ أ انفسكم َُُْ من ِْ دياركم َُِْ ثم َُّ أ َ ق ْ ر َ ر ْ ت ُ م ْ و َ أ َ ن ْ ت ُ م ْ تشهدون َََُْ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 م و س بالبينات ثم ت خ ذ ت م العجل من بعده وانتم ظالمون واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا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 د ا ر ا ل آ خ ر ة عند الله خ ا ل ص ة من دون الناس فتمنوا الموت, فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه أ ب د ا بما قدمت أ ي د ي ه م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 ان الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين بباب لها ر و ت وما روت وما يعلمان من أ ح د حتى يقولا انما نحن ف ت ن ة فلا تكفر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 وجه الله إن الله وقالوا ا ت ق ذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون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 واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمه قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين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 الطائفين والعاتفين والركع السجود و إ ذ قال إ ب ر ا ه ي م رب جعل ه ذ اجعل بلدا رب آمنا هذا بلدا آ م ن ا وارزق أ ه ل ه من الثمرات من آ م ن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 لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا ت س أ ل و ن عما كانوا يعملون وقالوا كونوا ه و د ا أ و ن ص ا ر ى ت ه ت د و ا قل بل مله إ ب ر ا ه ي م حنيفا وما كان من المشركين 思うようになったら、ي وا ل وإسحاق و ي عقوب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 صبغه الله ومن أ ح س ن من الله صبغه ونحن له عابدون قل أ ت ح ا ج و ن ن ا في الله وهو ربنا وربكم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 يشاء إ ل ى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أ م ة وسطا لتكونوا شهداء على الناس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 ان الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنول انك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم ف و د و ا وجوهكم شطره و إ ن الذين اوتوا الكتاب ليعلمون أ ن ه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون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 الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل و ج ه ة هو موليها ف ا س ت ب ق و ا الخيرات أ ي ن ما تكونوا يات بكم الله جميعا 「今日は私の思い出 ا ل れないでください」「私の思い出を忘れない م ください」「私の思 ا 出 ل 忘れないでください」 「わかるぞ」「わかるぞ」「わかるぞ」「ل かるぞ」「わかるぞ」 「あなたの家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家 و, و, و, و ن の家のの家の家の家の家の家の家の家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 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلون ك و ن الصابرين الذين إذا أصابتهم 「みんな ا あ م ه ت د و い」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 البينات は ا, الله ا علي إن ما أن ل ه د ى إ ن الذين يكتمون ما أ ن ز ل ن ا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس, من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أ و ل ئ ك يلعنهم الله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 ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم ل ع ن ة الله و ا ل م ل ا ئ ك ِ والناس أ ج م ع ي ن خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون والهكم إ ل ه واحد لا إ ل ه إ ل ا هو الرحمن الرحيم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 ف أ ح ي ا به ا ل أ ر ض بعد موتها وبث فيها من كل ذ ا ب ة وتصريف الرياح, الرياح والسحاب المسخر بين السماء و ا ل أ ر ض ل آ ي ا ت آيات يعقلون يتخذ يحبونهم الناس الله أندادا الله لقوم والذين ومن دون من من كحب 冷えやすいようにしてく لله ولو يرى الذين ظلموا إ ذ يرون العذاب أ ن القوه لله جميعا و لل أ ن الله شديد العذاب إ ذ ت ب ر أ الذين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 私の思い出は何でも言えないことは何でも言え ا いことは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 قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آ ب ا ء ن ا اولو كان آ ب ا ء ه م لا يعقلون شيئا ولا يهتدون よし اسم الله الطيب الجزء الثاني انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باه ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم インやいやいやいやいやいやいやいやいやいや ل やいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい ا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا ي ك やいや م やい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 والكتاب والنبيين و ا ت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين و ب ن السبيل والسائلين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 ウライ ك الذين صدقوا أولئكهم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلة الخر بالخر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى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 فمن خاف من موص جنثا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم 「雅思い出してくれました」 فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه ف د ي ة طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير ل ك و أ ن تصوموا خير ل ك إ ن ك ن ت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 الله على ما ه く ا す م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 هن لباس لكم و أ ن ت م لباس لهن علم الله أ ن ك م كنتم تختانون أ ن ف س ك م فتاب عليكم フタ اب عليكم وعفا عنكم فالان ب ا ش ر ه ن و ب ت غ ما ت ب و ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط ا ل أ ب ي ض من الخيط ا ل أ س د و د من الفجر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 وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم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 و َ أ َ ت ِ م و ا الحج ََّْ و َ ا ل ْ ع ُ م ْ ر َ ة َ لله َِِّ ف َ إ ِ ن ْ أ ُ خ ْ ص ِ ر ْ ت ُ م ْ فما ََ استيسر ََْْ من َِ الهدي َِْ ولا ََ تحلقوا َِْ رؤوسكم َُْ حتى يبلغ ََُ الهدي َْ محله ََِّ フフッディアム・ソヤム・ソディアム・ أ ディアム・ソディアム・ソデ ي ア م ソディアム・ソディアム・ソディアム・ソディアム・ソ ن ィア ف ソディアム・ソディアム・ソディアム・ソディ ا ム・ソディアム・ソディアム・ソ ا ィアム・ソディアム・ソディア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 وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا ف إ ن خير الزاد التقوى واتقون يا أ و ل ي ا ل أ ل ب ا ب ليس عليكم جناح أ ن تبتغوا فضلا من ربكم و ァ ك ス ا هداكم وإن كنتم 「そして私の思い出を聞いてみてください」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 「主人公のた م に」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 ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ب ت غ ا ء م ر ض ا ة الله والله رؤوف بالعباد يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا د خ ل و ا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين ف إ ن زللتم من بعد ما ج ا ء البينات أن الله عزيز حكيم. هل ي موسوعه ا أ ن يأتيهم ا ل ل ه ف ي ظ ل ل ا ل غ م ا م و ا ل م ل ا ئ ك ة و ق م ي ا ل أ م ر وإلى الله ترجع ا ل أ م و ر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 كان ا か ن ا س أمة و ا て د ة ف ب ع の الله ا て ن ب ي ي ن مبشرين ومنذرين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس, وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه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 والله يهدي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم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 وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم يسالونك عن الخمر والميسر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 وان َ إ تخالقوهم َُُِْ ف َ إ ِ خ ْ و َ ا ن ُ ك ُ م ْ والله ََُّ يعلم ََُْ المفسد َُِْْ من َِ المصلح ُِِْْ ولو ََْ شاء ََ الله َُّ ل َ أ َ ع ْ م َ ت َ ك ُ م ْ إ ِ ن َّ الله ََّ عزيز ٌَِ حكيم ٌَِ ولا تنكح و المشركات ا حتى يؤمنوا ولامه مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبته ك ولا تنكح و المشركين حتى يؤمنوا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 ويبين آ ي ا ت ي للناس لعلهم يتذكرون و ي س أ ل و ن ك عن المحيض قل هو ابا فاعتزل النساء في المحيض فعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن، فأتوهن من خيف أمركم الله. إن الله يحب. ت و ا ب ي ن ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فاتوا ح ر ف ك م أ ن ا شئتم وقدموا ل أ ن ف س ك م واتقوا الله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 رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن اياك واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن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 الطلاق مرتان ف إ ن س ا ك ا بمعروف أ و تسريحوا ب إ ح س ا ن ولا يحل لكم أ ن ت أ خ ذ و ا مما اتيتموهن شيئا إ ل ا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 فإن طلقها فلا جناح عليهما أ ن يتراجع ان ظنا ان يقيم ا حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون و إ ذ ا طلقتم النساء فبلغن أ د ل ه ن ف أ م س ك و ه ن بمعروف فبلغن اجلهن فامسكون بمعروف او سرحون بمعروف ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسك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 الله بكل شيء ع موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه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 明日の夜に何を言う ا きかを知ってくれている人は何を ف うべ ن ف س ك م ع くれてい ل 人は何を言うべきかを知ってくれている人は何を言 ع べき ن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 「そして私たち ا 私たち ل, ل ه とは私た م のことは私たちの م とは私たちのことは私たちのことは私たちのことは私たち ا こと ل 私たちのことは私た ن のことは私 ا ちのことは私たちの ت とは私たち او ت ف ر ض لهن فريضه ومتعوهن على الموسع قدروا وعلى المقتر قدروا م ت ع بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المحسنين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 إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقولوا لله قالتين فإن خ ف ت م فرجالا أو رك 「かくれんぼ」 وصية لأزواجهم, متاعا إلى الحول ويذرون وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج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 وهم أ ل و ف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أ ح ي ا ه م ان الله لذو فضل على الناس ولكن أ ك ث ر الناس لا ي ش ك ر و ن وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا 「الم تر الى ا ل م ل أ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي قال ل ل ه م ب ع ث لنا ملكا قالوا هَلْ عسيتم إن كتب عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا ل عَسَيْتُمْ كُتِبَ ت ت إِنْ ا ق ل وما ا و لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا منه ولما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم قالوا تميكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤتسعه من المال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 ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك ل しむ日を楽しむ日を楽しむ م を楽しむ日 فصل طالوت قال ان ل ل مبتليكم ق الله إن ا ل مبتليق بنهر فمن شرب منه فليس منه ف, ف م ن شرب منه فليس م ن ي و ペペَペペペペペペ م ペペペペペペペペペ ن ペペペ ن ペペペペ م ペペペペペペペペペペペペペ ه ペペペペペペペペペペペペペペペ ن ペペペペ م ペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペَ ف َペペ ر ペペペペペペِペペペペペペペَペペペَペペペペペペペペペペペペ فلما جاوزه هو والذين آ م ن و ا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنود ه قال الذين يظنون かん من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين ولما َ برزوا ََُ لجالوت ََِ و َ ج ُ ن ُ و د ِ ه ِ قالوا َُ ربنا َََّ أ َ ف ْ ر ِ غ ْ علينا َََْ صبرا َْ وثبت ََّْ أ َ ق ْ د َ ا م َ ن َ ا وانصرنا ََُْْ على ََ القوم َِْْ الكافرين ََِِْ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 ببعض ل ف س د لفسدت ت الأرض لفسدت الأرض و ل الله فضل ك ن ذو ع ل ى ا ل ع ا ل م ي ن ت ل ك آ ي ا ا ت ل ل ه ن ت ل و ه ا ع ل ي ك ب ا ل ح ق و إ ه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 ولو شاء الله مقتتن الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ال ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آ م ن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما ق ت ت ن و ا ولكن الله يفعل ما يريد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 وسع َ كرسيه ُِ السماوات َََِ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض َ ولا ََ يئوده َ حفظهما َُُِْ وهو ََُ العلي َُِّْ العظيم َُِْ لا َ اكراه َْ في ِ الدين ِِّ قد َْ تبين ََََّ الرشد ُُّْ من َِ ا ل ْ غ َ ي ْ ب ِ فمن ََ يكفر َُْ بالطاغوت َُِِّ ويؤمن َُِْ الله في له الله ا の思 ل 出を忘れずに」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 الم تر الى الذي حج ابراهيم في ربه أ ان آ ت ا ه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت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 ほうか الذي مر على قريه وهي قاويه على عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها فيه ذ ه الله بعد موتها ف أ م ا ت ه الله م ئ ة عام ثم بعثت قال كم ل ب ف ت قال ل ب ف ت يوما أ و بعض يوم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 「そんなに大きな声をか ل م, عل م, عل م أن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 ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا أ ذ ن لهم اجرهم م ن د ربهم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 يا ايها الذين آ م ن و ا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ُ ما له رئاء الناس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 و っともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっと ا, ا, ا ل と ه っともっともっともっともっともっともっ ل もっともっともっともっ ب もっともっと ف آ ت ت ك و ا لها ضعفين ف إ ن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ايود احدكم ان تكون له جنه له ج ن ة من نخيل و أ ع ن ا ب تجري من تحتها الانهار لو فيها من كل الثمرات و أ ص ا ب ه الكبر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 「や يها الذين آ م ن و ا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض م م و الخبيث منه تنفقون س ت ت م م بآخذيه إلا أن ض و ف ي ه و النابلسي م أ ا للعلوم الاسلاميه ف ق ر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 「私 ل 思い出を忘れずに」 م <تصفيق> نفقتم من نفقه نذرتم ن نذر فان الله يعلم وما للظالمين من انصار اذ إن تبدو الصدقات فنعماه ي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 لا ي س ت طيعون ضربا في ا ل أ ر ض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تع لا ي س أ ل و ن الناس إ ل ح ا ف ا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 「フ النار はあなたの手を借りている」 يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم ان الذين آ م ن و ا و ع ب ل و ا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه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 ف إ ن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم, وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون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 وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أ ن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتقي الله ربه ولا يبحث منه شيئا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 ファンレンジャーは ا 人でありません。 ذكر احداهما الاخرى ولا ياب الشهداء اذا مادوا ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا إ ل ى اجله ذلكم أ ق س ط عند الله و أ ق و م ل ل ش ه ا د ة وادنى, أن ترتابوا وأدنى أن ترتابوا الا ترتابوا إ ل ا أ ن تكون تجاره ح ا ض ر ة تديرونها بينكم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 وكاتب ولا ش ي د وان تفعلوا ف إ ن ه فسوق بكم واتقوا الله, واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم